وعلى الله أنكم غير معجز الله ومن الله من ذلك آخرين للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر شاهدين على أولئك حبطت أعمالهم من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة go to the law Give door اللَّهُ فِيمَا وَاطَنَ كَانَ فِيهِ وَأَنْتُمْ وَمَحِلِّينَ إِذْ أَرْجَنتكُمْ كَأَنَّكُمْ فَرِنتُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليغيره على الدين كله ولو كري المشركون yeah يَقْرُونَهُ عَامًّا وَيُحْرِبُونَهُ عَامًّا يُعَاطِئُ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ لِيُعَاطِئُ عِدَّةَ تَتَمَّ حَرَّ مَنَامٍ فَيَحِلُّ مَا حَرَّ وَمَنُورَا ill <laughs>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 أَيُّ <تصفيق> لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلق سَنَنْتُ سُقُهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَنْتَوِلُ وَهُمْ فَرِحُونَ قُل لَّن يُصِيبَنَا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 ربص بكم أي يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إن معكم متربصون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 يُفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ بَلْ يُؤْمِنُكَ اللَّهُ وَلَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا يُؤْمِنُ قوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلمون ا <تصفيق> جهالة في ينبقكم بما كنتم تعملون، وآخرون مرجون لأمر الله. إبراهيم <تصفيق> لأبي عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا يقول الله وقولوا مع الصادق ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأفوسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم غمر ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب له ولا ينالون منه عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين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 وَالْيَجْدُوا فِي كُمْ غِلْظَهُ وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَطِيقِ وَإِذَا مَا أُنْجِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهَا هَذِهِ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبِشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَبُونَ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إلَى رِجْسِهِمْ وَمَا تُوَّهُمْ كَافِرُونَ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 بعضهم إلى بعض هل يرأكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفتهون لقد جاءوا